إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَنًا مُنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرض يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ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 ثم أدبر واستكبر 110. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 111. هذا إلا قول البشر 112. سأصليه سقر 113. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر 115. لواحة للبشر 116. عليها تسعة وما جعلنا أصحاب النار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 مَا تَأْرَادُ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ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 119. عن المجرمين مَا سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين 110. ولم نكن طعم المسكين 111. وكنا نخوض مع الخائضين 112. وكنا نكذب بيوم الدين